بسم الله الرحمن الرحيم والعادنات طبحا فالوريات طبحا فاليغيرات صبحا فعثقن به نقعا فوسقن به جمعا إلا الإنسان لربه لكريم وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا مؤثر ما في القبور أفلا يعلم إذا مؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور for